Për dia tjetër, Assalamu alaikum shokë nderuar, un jam një vajz 6 vjeç, kur filloj ushqimin them bismillah, por sa nëngrim nga tavolina që të marr një godojë apo diçka tjetër, dhe kthem përsëri te ushqimi, na më duhet përsëri të them bismillah, apo mjafton hera e parë që kam thënë në fillim të ushqimit, Allahu ju shpëlef në të mirë. هذه سائلة صغيرة تقول السلام عليكم فضيلة الشيخ أنا بنت صغيرة ذو 6 ل70 سنوات فالحمد لله حين ابتدي الطعام اقول بسم الله ولكن اذا يعني اضطرت اني اقوم من من المائده لاخذ كاس ماء او شيئا اخر من الطعام واعود الى الطعام هل يعني يجب لي ان اكرر يعني أن اعيد البسمله ام يكفي المره الاولى ما نصيحتكم وفقكم الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بالنسبه لتسميه الاولى عن الطعام فهي كافيه لان المقصود التسميه على الطعام الذي بين ايدينا وقد حصلت فلو قامت في مراجعه لم يلزمها ان تسمي مره اخرى اكسانسيغندروار سلامن وثوت مافتون فاقته كي بمرندر كي ببر بسم الله في ال sepse bismila përmende për, për dhe më thunë për para ushimi dhe farti që e ka përmendur erën e parë të mjaftonë dhe nuk ke përse e përserit një herë të dytë.